Yazır illa min ardil Allah. hakim. İz yuşykumun gase amanet minhu ve yunzel ل يطهركم به ويزهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويسبب ت به الأقدام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 Zalik b-ännem şaqû Allah ve Ressûlû, f-ma y-şaqû illa ve Ressûlû, f-änn Allah şedîdûl